موسوعه د أ ن ا ب ل س إ للعلوم الاسلاميه أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله الصلاة. حي على الصلاه ة حي على الصلاة ف ع ل ى الفلاح الله اكبر الله أ ك ب ر you